والثواب وتوقفنا عند الصفحة رقم 24 صفحة رقم 24 وهنرفعها ان شاء الله يا اسف الصفحة رقم 28 28 ولعل ابن ابي طالب من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله فيعني سبحان الله يبقى كل اللي نابوا ما نابه إلا التعب ما نابه إلا التعب فقط طيب نكمل إن شاء الله فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولكن العبد هو الذي يربح أو يخسر بحسب رضاه بحسب رضاه او سخطه سبحان الله شايفين الكلام شايفين الكلام يا جماعه قضاء الله نافذ نافذ كالسيف. ولكن الذي يتحكم او المتحكم في ان الموضوع تبقى أنت رابح أم خاسر هو حسب الرضا أو السخط بتاعك أنت سبحان الله فعشان كده الموضوع محتاج له تدريب يا جماعة موضوع يحتاج إلى تدريب ومجالسة أهل الخير ومجالسة الصالحين الموضوع يا جماعة لا يأتي من الفراغ كما قلنا قبل ذلك الإنسان مننا يعني ممكن ياخد دوره في المحاسبة ياخد دوره في الاي سي دي ال ياخد دوره في اااا فيجوال بيزيك معادش وقت فيجوال بيزيك ده خلاص بقولك ده إذن. اسمه فيجوال بيزيك دوت نت سبحان الله ياخد دوره في الاوركل ياخد دوره في ساب لكن اهم الاشياء اللي محتاج ياخد فيها دورات فعلا كيف يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع قضاء الله سبحانه وتعالى سبحان الله خلاص قال بعضهم لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى في كل حال فمن وهب له الرضا فقد بلغ افضل الدرجات وكما تعلمون أن الصبر واجب كما تعلمون أن الصبر واجب ولكن الرضا مستحب خلاص الرضا مستحب والصبر واجب والصبر واجب طبعا من حي إخواننا وإخواتنا في البرامج كلها إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخبل منا صالح الأعمال يبقى عايزين نسأل سؤال وحد يجاوب عليه الرضا مستحب أم واجب نسأل سؤال ونشوف إخواننا معنا ولا لا الرضا جماعة واجب أم مستحب كلام سليم اخوانا في مع طالب الجنان قالوا واجب الرضا الرضا اقول الرضا اخوانا في جنة اخوانا في حبيبي لا يا جماعة الصبر واجب اه خير الصبر واجب ولكن الرضا مستحب الصبر وحياكم الله يا اخوانا الكريم الصبر واجب يعني اذا حرس لك بلاء فواجب عليك الصبر واجب وتأثم اذا لم تصبر ولكن العلماء قالوا أن الرضا مستحب الرضا مستحب فطبعا والرضا هذا كما تعلمون درجة أسمى من الصبر خلاص فالذي يأتيه البلاء فلا يتشك ولكن يشكو أمره إلى الله سبحانه وتعالى لا يشكو أمره إلى البشر ولكن يشكو إلى رب البشر فالرضا احنا بنتكلم بقى عن الرضا الذي هو في مقام اعلى ونادر من الناس من يرضى بقضاء الله يعني مثلا يعني وده اللي احنا بندندن حواليها يعني واحد مثلا حصل له ابتلاء يعني مثلا احنا عندنا على سبيل المثال احنا كمشرفين في شركة ادويه فكان المشرفين لهم كباية شاي الساعه عشر خلاص ف يعني سببت الاسباب وحرمنا من كوبايه الشاي دي ف تصبر الا تتشكى الى احد ممكن ترفع الشكوى الى أولي الامر يا جماعه احنا عايزين نطالب بكوبايه الشاي انها ترجع مثلا لكن مش كل شوية هنقعد مع بعض ونتشكى ونح... ونقول ده كبات الشاهدين فده ده بتشكو الله الى خلقه ولكن عندك مشكلة شوف المسؤولين وارفع الامر للمسؤولين او جمعوا نفسكم كدهوت وروحوا اشتكم لصاحب الامر سبحان الله ايوة نشرب شاهد نعم سليم طيب اللي احنا بقى بنركز عليه ايه هو اللي بنركز عليه يا جماعة قالوا هو الرضا بقضاء الله يعني نقول الحمد لله على كل حال فلان يعني ممكن لما اشرب كوباية الشاي ممكن حد يبصلي فيها يحسدني ده امر واجب امر, أمر, أمر موجود يعني ومعروف أن سبحان الله يعني مش والباقي ما بيشربش طبعا مشكله واخدين بالكم فدي من الامور الخطيره جدا جدا فالانسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى في كل امر انه لا يدري لا يدري يعني في هذا الحرمان الذي حرم منه هل هو خير ام شر له زي واحد مثلا كان بيتمنى انه يجيله لاب يجيله تليفون محمول طيب قدر الله سبحانه وتعالى انه حرم من هذه من هذه النعمة سواء موبايل او سواء كمبيوتر محمول هكذا فيرضى هنا يصبر بقى ولا تشك الى احد الرضا بقى الرضا يعني سبحان الله يقول الحمد لله إن ربنا عافاني من هذا الأمر ممكن كان يجيلي كان يكون سبب في انحرافي أو أن يتطوع على الخلق وهكذا فالرضا هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين فالإنسان لما برد بقضاء الله سبحانه وتعالى ويعلم ان ما قدره الله سبحانه وتعالى هو خير له وان الله سبحانه وتعالى يرضى له الخير ارتاح قال فلوس الحمد لله لم ياته المال يقول الحمد لله ما ادراني ممكن يكون هذا الماسا في تعاستي او هذا الماسا في شقائي وهكذا و وأنه غير متهم في قضائه وتارة يلحظون يلاحظون عظمته وجلاله وكماله فيستغرقون في مشارس ذلك حتى لا يشعروا بالألم صفحة بعد كده رقم 30 ومما يتسلى به المصاب أن يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهما وهو بجزعه يزيد في مصيبته حيث شمت أعدائه ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه وإذا صبر واحتسب أخزى شيطانه أخزى شيطانه طيب وأرضى به وسر صديقه وساء عدوه وحمل على إخوانه فعزاهم هو قبل أن يعزوه فهذا هو السبات فهذا هو الثبات في الأمر كما قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر قال بعض الحكماء العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام يا سلام ومن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم يريد بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال ابن القيم رحمه الله في الصفحه رقم 30 دلوقتي ان احنا عين وصلنا كل احد لابد ان يصير على بعض ما يكره اما اختيارا واما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا فالكريم يصبر اختيارا لحسن لحسن لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع وأنه إن لم يصبر لم يرد عليه الجزع فائتا ولم ينتزع عنه مكروها وان المقدور لا حيلة في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فالجزع ضره اقرب من نفعه فاذا كان اخر الامر صبر والعبد غير محمود فما احسن به ان يستقبل الامر في اوله بما يستدبره الاحمق في اخره طبعا هذا كلام قيم فكما تعلمون أن القيم أعيا من, من أعيا من كان بعده يعني بص تلك كلام ما فيش حد يقدر يجيب كلام زي اللي جابه من القيم ده سبحان الله شايفين الكلام يا جماعة بيقول إيه قال بعض الحكماء الأول العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام بص تلاقي الجاهل اول ما تحصل له او البلوى يتشكى ويجزع وقد يلطم ويتفوه بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بعد ايام من المصيبه بيبدا يفوق يقول يا يعني الواحد ده ربنا يا اخي بيحبني يا اخي ليه يا عم ده الواحد لو كان جال الفلوس ده هو كان زمانه راح بشرب بهم كذا وكذا وكذا وكذا جماعة الحشاشين والجماعة يعني رب نسأل الله العفو والعافية يعني ده لو وقع معه إرش بيضيع سبحان الله بيضيع فعلا ف يعني قد يجزع المر من فواتي محبوب له كمال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كضياع مال او ما شابه ذلك ولكنه لما تتكشف له الامور يعلم ان ما قضاه الله سبحانه وتعالى له خير بس بيعلم ذلك بعد فوات الاوان العاقل في اول الامر سبحان الله فزي مثلا أوروبا يعني اوروبا وامريكا واحنا بص تلاقي العالم دي توصلهم يعني الحضاره الحضارة لدرجة إن احنا مثلا بيننا وبينهم حوالي كم سنة, ضو... كم سنة تقدم 700 سنة مثلا عشان نصل إلى ما وصل إليه الأمريكان أو وصل إليه الأوروبيين في الحضارة محتاجين يئما 700 سنة يئما 1000 سنة كما سمعنا عشان تبدأ تصنع كل حاجة من إبريل السلوخ محتاجين سبعمائة سنة حضار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزيك أخوانا أبو مصعب ربنا يكرمك رب خلاص فكذلك حال الصائل العاقل إذا حدث له مصيبة يحمد الله سبحانه وتعالى لكن الجاهل بيحمد ربنا بعد فوات الأوان بعد مضاع منه الثواب وزيلت في المصيبه وشمت الاعداء وساء الاصدقاء طبعا ما واحد مثلا فضل اخ ما تخيل ما واحد يأتيه مصيبه واحد عدوه السلام ده دلوقتي هو محروق هو العدو عايز يشوفه بهذا بهذه الصوره تعبان متضايق ارفان ويسوء اصدقائه طبعا اصدقاء أو ما يقعدوا معاه يلاقوه حاجه تسد النفس قرفان ومدايق وكثير التشكي عشان كده الناس يعني أنا, انا انبه نفسي واياكم ان الواحد يبقى منفر يعني الواحد يبقى طاقه سلبيه لا انا عايزك تكون في منتهى التفاؤل حتى اذا مر بك الامور العظام يعني بعض الناس في الشغل واحد يقعد معاه تلاقيه ما يو... ما, يو... ما بيذكرش حاجة حلوة في حياته ممكن يكون بيخاف من الحسد ده احتمال احتمال التاني هو اصلا ارفام من... من الدنيا كلها فبينقلك الطاقة السلبية دي كلها يحطها عليك طبعا ده امر من الامور الخطيرة جدا والانسان منه لما بيشوف واحد بالشكل ده بيحاول انه هو بيحاول يحاول هو يهرب يهرب منه مستحيل ان هو ويقعد معاه لان ده احنا بنسميه طاقة سلبية خلاص فالطاقة السلبية السبات الانفعالي السبات الانفعالي ايه هو السبات الانفعالي فعشان كده جماعة بنقول ان هذا المر الانسان بيهرب منه الطاقة السلبية دي برضه بيحاول بيحاول اعلام يصبها علينا الإعلام بيحاول عليه طبعا ده إحنا بنشرح في الجزئية اللي هي في صفحة رقم 30 30 اللي هي إيه وهو حيث شمت أعداءه ويسوء أصدقائه فالمفترض إن, إن الشاب الطائع لله سبحانه وتعالى إذا جاءه بلاء يعني حاجة بزت عنده او ما شبه ذلك يعني الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ده جماعة بتفتح ابواب الابواب الرحمن والفيضات الربانية ان ربنا هيوفاك الى حل المشكلة مفيش مشكلة تتحل بعد سب الدين مفيش مشكلة تتحل بعد, بعد الشتايم سبحان الله لا المشكلة تتحل بعد ما يقضيه الله سبحانه وتعالى خلاص وحتى الانسان منه لما يقعد يسب ويلعن ومش عارف ايه وبعد كده بعد شوية لما يقول بسم الله ربنا يفتحها عليه ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن اذا اراد بعبده شرا ممكن يبتليه ويستدرجه يعني سبحان الله ممكن او ما يشتم تقوم ايه ربنا يفتح حل المشكلة ليه؟ استدراج استدراج هذا من باب الاستدراج هذا من باب الاستدراج طيب فحيث شمت اعدائه ويسوع اصدقائه طبعا جماعة الان هناك طاقات سلبية تبث في المجتمع بثا وده, س... وده انا لمست لما زدت متغمر ولما تذكرت الأمور بتاعتها طبعا دلوقتي بيعملوا حركة تمرد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم طبعا الطاقة السلبية اللي بيحاولوا يبثوها عندما يعني تولى الدكتور مرسي محمد مرسي حافظه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى يشد الخطاب الطاقات السلبية اللي بيحاولوا يبثوها بل من قبل ما يترشح الدكتور مرسي عندما بدأ الجماعة الاخوة كالاسلاميين في الدخول في السياسة وما شابه ذلك طبعا مما ادى الى اغتياط كثير من الطوائف الاخرى ازاي انت كاسلامي تحكمني وهكذا هتحرموا وانا كذا وكذا لازم يا نبقى احنا الرؤساء نخربها فبدا هؤلاء في بث الطاقه السلبيه والشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء فهم المتحدث الرسمي للشيطان صح هذه من الامور الخطيره وقال تعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن الذي يتأثر ضعاف الإيمان الفترة دي كلها جماعة الفترة دي كلها أدت إلى بث الحزن وبث اليأس وبث عدم الثقة في قلوب المسلمين والمسلمات طبعا وده أثر على الاستثمارات واصل على الخواجات اللي بيجوا من بره كاستثمارات مش هقولي على كسياحه <تصفيق> سيبنا من السياحه دي خلاص فتخيلوا يا جماعه في حوالي يعني احنا حسبنا في جهاز عندنا كان متعطل اسمه جهاز التكفيت عشرين ألف جنيه يا جماعه في مكسب يومي في ثلاثين يوم ست شهور ده بحد أدنى يعني معناها تلاتة مليون ستمئة ألف جنيه خسارة بسبب خ... <تصفيق> بسبب لازم أجب ما أجب مايا بس وليكم اللهم Amen. ثلاثة مليون ستمئة ألف جنيه خسارة نظرا لعطل جهاز واحد من الأجهزة. خلاص طبعا الخواجه هو طبعا ما طلعش الخوaja الحمد لله أنا وطلع جزائري عايش في فرنسا وجهاز فرنسي ف. استخدمنا احد الخبراء الفرنسيين وطبعا جلنا بعد فترة كبيرة جدا جدا جدا جدا الفترة دي يا جماعة لما باز شايفينت خسارة 3 مليون 600 ألف جنيه خلاص وكذلك كان عندنا عطل من الاعطال ده احنا بنوجه يعني هؤلاء طبعا بيدندنوا على حاجه واحده احنا قامت الثوره عشان حقوق الثوار ومش عارف ايه وكمان يريد ان يحرق بيته لانه, لأنه وجد صرصار تقلب البيت وتقعد وتحرق الحته, الحتة دي عشان عندك صرصار هما دلوقتي مش عاجبهم القصه دي كلها سبحان الله تقوم الدنيا ولا تقعد لأن الإسلاميين ما الحكم أنا بقول يا جماعة ده 3 مليون 600 ألف جنيه خسارة في 6 شهور نظرا لخوف الخبراء الفرنسيين وأنهم يستخدموا أحد كذلك برضو جهاز تاني عطل كان فيه عطل كنا نقعد نغير له زيت يعني في الشهر بما يعادل ممكن نقول 200 ألف جنيه 2000 200 ألف جنيه شهريا بالاقل 2000 200 ألف جنيه شهرياً نظرا نظراً كان في تسريب في احد الصمامات ده ادى الى ان نحن كنا بنغير زيت للترمبات حاجة اسمها ترمبات الفكيم بمعدل حوالي 2000 200 ألف شهري يعني مثلاً الاربعة لتر بتاع البنزين العربية بتاع زيت العربية الب 4 لتر مثلا في ب 260 جنيه مثلا يعني 260 لحظه كده نحسبها كده والله نحسبها لان ما نحسبهاش ليه ما احنا عايزين بنترجم الكلام ده لفلوس لأن في بعض الناس يعني هو في دماغه حاجه واحدة بس عايز يقل النظام الحكم علشان مطالب الثورة كما يزعمون يعني خلاص احنا دلوقتي أنا الوحدة اللي أنا فيها الوحدة اللي أنا فيها بس كده ثلاثة بنوان ستمائة ألف جنيه خسارة لحد ما خواجه يجيه يوم من اللي فات ولسه شغال فيه وكل يوم احسب لها بعشرين ألف جنيه مكسب خلاص طبعا بحير من نحسب الحاجات طيب الزيت يا جماعة كان الزيت ده هو الترمبة الواحدة كان بتاخد حوالي عشرين لتر زيت مثلا فاحسب بزيت العربيه انضف زيت طبعا يعني اللي هو زيت موبيل مش عارف باين ب ب 300 جنيه باين او 280 م... جنيه على 4 يعني اللتر واقف بكام بسبعين 70 جنيه خلاص 280 على 4 سبعين جنيه اللتر خلاص كده طيب سبعين جنيه اللتر فيه بتاخد في المرة الواحدة عشرين واخدين بالكم الف وربعمائة جنيه يا جماعة ها الف وربعمائة جنيه ده عشان نغير زيت ترمبا واحدة وترمبا بمعدل اسبوع الترمبا الواحدة ممكن تتغير في الأسبوع مرتين يبقى مرتين مرتين في 1400 ب2800 جنيه سبحان الله طيب قعدت على القصه دي حوالي حوالي يعني مش عايزين نقول 6 شهور 6 شهور في 6 شهور فيهم كم شهر في فيهم كم أسبوع 24 واخدين بالكم وستين ألف جنيه ده للترمب الواحده يبقى في اتنين معناها 134 ألف جنيه خسارة ده ناهيك عن الوقت المستغرق في النقل وقد يؤدي إلى مشاكل واخدين بالكم ده نتيجة إيه نتيجة أن, إن هم عايزين ي... بالسنة روح اليأس وروح القنوط وطبعا ده بيؤثر على الاستثمارات وعلى قدوم الخبراء مش اقول خواجات اللي جيين يصيفوا ويتعروا الكلام الفردة خلاص حدث معنا ايضا كمع والدي المأجر محالي اتنين الخسارة المبدئية ما يعني اللي عرفتها عشر تلاف جنيه حتى الآن تأخير في دفع محل المحلات دي عشر تلاف جنيه خسارة مش قادر يحصل على فلوسه نظرا للحال الاقتصادية المتردية ده غير التاني بقال له شهر ما ما بيدفعشه في 1500 جنيه احسبوه وقدين بالكم وهكذا كل ما بيبس روح القنون طبعا ده كل ده بتترجم الى امواله وطبعاً ولا حول ولا حبوة إلا بالله ده بيؤثر تأثيراً سلبياً على سعر الأشياء والأذرق الشديد، الحاجة اللي ما بتغيرها لا ترجعش تاني دلوقتي انت 50 جنيه بتروح بيها بتروح بيها، ما بترجعش بيها من السوق طبعاً هذه من الأشياء الخطيرة بنقول يا جماعة لأي حد لأي يعني راجل يعني ده لأي حد اي حد جماعة بيتكلم وانه يريد ان يسخد الدولة ما يقول له اتقي الله حرام عليك ده بيترجم لفلوس وعمر اللي هيجي عمر الرئيس اللي هيجي ما يخترع الزر عمر من الرئيس اللي هيجي هيجيب حق الشهداء كما يزعمون او يجيب حق او يجيب او هيحسن من حد البلد الر... عمر النهيجي ما هيزود ولا نقص حاجه واخدين بالكم فوإن اتبعنا هذه السنه ان اي واحد عليكم السلام واحد رئيس هيمسك مش قادر ما يقول يعمل الوعد بيه يبقى بسم الله ما شاء الله كده كل واحد كل واحد بقى ان شاء الله هيبقى نقعد نغير في الرئيس زي ما شاء الله إن ده يا جماعة أي واحد بيقعد مع حياكم الله المباقبة القرآن الله يكرمك يا رب نقول لأجماعة أي واحد أو أي وحدة إذا في السياسة وتحاول إنها تؤدي إلى تمرد وتولد أن تسقط الحاكم يا جماعة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله, الله فتبقى سنة ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو العافية ونقول لكل واحد وكل واحد بتفرج علي على هذه القنوات اتقوا الله اقفلوا الباب ده مش هياتي علينا الا بطاقه سلبيه رهيبه اللي عايز يقعد يقعد مع ناس تتقي الله بتاخد منها كلمه طيبه كلمه رحيمه لا تجلس مع المنفرين لا تجلس مع المنفرين تفخله كل اللي انا بكته حكيه دهوت عشان أوصل لكم أن الذي يجزع في المصيبة كما يجزع هؤلاء في القنوات الفضائية الذي يحدث في مصر طبعاً لهم عايزين مصر زي سوريا وزي ليبيا ده لهم عايزين مصنور وسلام يفرح هؤلاء اليهود والأمريكان بما يحدث في مصر طبعا يعني الود ودهم يعملوا كلهم فرح طيب وإذا صبر واحتسب اخذ شيطانه الان ونحن بما يحدث عندنا في البلاد من مصائب نحمد الله سبحانه وتعالى على ما ابتلينا الله سبحانه وتعالى به يعني كما قلنا قبل ذلك وطبعا يعني انا حبيت أن انا احد الاسباب اللي خلتني اغار السلسله من فقه تربيه الابناء إلى تسليط المصاب ما يحدث في الدار المصرية والأذف الشديد كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يتصرف عند المصاب فكنا قبل ذلك إذا حرست لك المصيبة أو ما يحدث في الدار المصرية الآن من الفتن ما ظهر منها وما بطن مطلوب منك رقم واحد ألا تتابع الأخبار رقم 2 أن تتعوذ من الله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن نسلك هد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حذبه حذبه أمر صلى <تصفيق> أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يعافينا يا رب العالمين خلاص دي أربع أشياء نواجه فيها هذه الفتن وهذه المصائف لأن سبحان الله كل شوية يطلقونها في مصيبة كل شوية الرجل يعمل حاجة كويسة يطلقها في مصيبة ودينباتكم مش عايزين يهنونها على أي حاجة فعقم واحد ألا نتابع الأخبار رقم اثنين أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطل. رقم ثلاثة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في الأوقات الممتجاة فيها الدعاء رقم أربعة أن نقرأ القرآن رقم خمسة أن النبي صلى كان إذا حذبه حذبه أمر صلى طيب ايه اللي بيحصل بقى إذا صبر واحتسب أغزى شيطانه أغزى شيطانه وارضى به وسر صديقه أما سبحانه يحب يحبوك كده مع الناس اللي جيلها مصيبه ولا حاجه الحمد لله الحمد لله تعب جيله تعب اه الحمد لله الحمد لله يعني أو او ربنا الحمد لله بيحبني وبتلاني بالمرض الفلاني خلاص خلص الموضوع الحمد لله ولكن يجب ان يكون السبب هو السبب هو السبب هو السبب هو الصبر والاحتساب السبب هو السبب هو السبب هو الكريم يصبر اختيارا مش مضطرب ليه لعلمه بحسن عاقبة الصبر طبعا اللي بيذاكر وفاهم ان هناك جنة وان هناك جزاء للصابرين والذي يقرأ القرآن وعايزين نقول لجماعة اللي يقرأ القرآن يقرأ القرآن وبتفسير ومن المستحسن انه يقرأه بتفسير علشان يركز اخوانا جماعة في المعهد سمعيني اخوانا جماعة في المعهد سمعيني طيب الحمد لله طيب الحمد لله اللي اخي علي برؤوه سبحان الله الاسم ده بذكرني باسم يعني أتذكرهم ايام الطفوله يعني علاء البرقوقي ذكريات يعني هو طبعا يقرا بالتفسير عشان يبقى فاهم عشان يتمعن يعني اه نعم فعلا ايام الطفوله فعلا بتنسيش فعلا كان في التمارينات يعني اسم ده برقود يا مرتبط عندي في التمرينات هذا الاسم سبحان الله وانه يحمد عليه ويذم على الجزر طيب وافد مرفوعا اهوه تشبه اسماء يود يود اناس لو ان جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل البلاء طبعا واحد لما يسمع هذا الحديث سبحان الله حريص حسنه الالباني طبعا يعني لا بد انه ينتبه لهذا الامر خلاص بقى واحد يزبر شوية عشان ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجزي ان شاء الله فالجزع بلغ غاياته ونهايته فآخر أمره فآخر أمره إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب عليه يعني واحد بيجزع ويتأفف وفي الاخر ما تعب بقى خلاص صبر ده اسمه صبر الاضطرار طبعا هو غير محمود فلايه بقى لانه استسلم للقدر رغم انفه يعني ما فيش بد بقى خلاص انا جالي مرض الفلاني ورحت عند الدكاترة ورفت وزهقت وتعبت وخلاص بقى ما فيش قدامنا بقى إلا الصبر السلام يعني الصبر ده المحطة اللي يعني اللي استبني أنا ولي سبحان الله والصبر والاحتساب تحس تحسن عاقبته في الدنيا والآخر فنتوقف ان شاء الله عند هذا القدر ناس الله سبحانه وتعالى أن يهديكم وأني يسيبكم فر السواب وإن شاء الله معادنا في الأسبوع القادم إن شاء الله بس يا رب بس الله كرمكم يعني إخواننا في حبيبي وإخواننا في جنة يعني بتعب لما أخد المايك ساعات في بعض الأحيان بتعب لما أخد المايك الله الله جزك خير رب العالمين ساعات بيبقى اللي على المايك مش معانا هو أنا الحمد لله يعني أنا كنت مثبت الدرس ده من قبل وفاة اخونا ابي اسلام رحمه الله فكنت مثبته يعني يوم الاثنين ان شاء الله الساعه تسعة فياريت بس يعني اخواننا الكرام يعني يعني دول المايك الله يكرمكم ما تدوش على المايك بس وجزاكم الله خير وان شاء الله هنناخد اختنا قراني يعني من الأخوات في, في هذا البرنامج يعني كلام ده من 2000 وكام يا ربي انا دخلت البرنامج ده 2011 2011 ليس كذلك بالضبط شهر عشرة آه. عشرة ع 2011 إن شاء الله فربنا يبارك لكم إن شاء الله يبرك في هذا البرنامج بإذن الله وبرنامج الآخر ومع الطالب الجناح. وجزاكم الله خير والسلام عليكم رحمه الله وبركاته. أيها كان في غرفة القرآن الكريم قبل ما قبل ما تغلق يا نعم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.